بقى. ايه دا اهو ان الرجل يمكن الستة دي كانت مسلمة والله اعلم وما كانتش ايه دا وجدت في اللحظة دي في الثانية الاخيرة في الثانية الاخيرة اسلامت ايه دا بقى اهو ان الرجل اللي يعمل بعمل اهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل هالجنة وعندنا العكس عندنا شباب وقصصهم مشهورة وتلقوها موجودة بكثرة انه واحد مثلا يكون شاب من اللي يسموا شباب الروش ويبقى في طريق مش عارف رايح الساحل ولا رايح فين ولا بيقضي كذا وتتقلب بيه العربيه يجروا عليه الشباب بتوعه يقول لا اله الا الله انا بكرهه انا بكرهه يموت اخر حاجة نطقها قال انا بكرهه بكرهه ربنا نطق بيه كان جواه فيما يرى الناس مسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها يعني ما تحسبهاش بقى كده فبالتالي ما تقول ليش انا مكتوب في النار او مكتوب في الجنة انما انا على يقين ان ربنا لا يظلم مثقال ذره، انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى من صفته العدل انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم لو كده لانه قال اني حرمت الظلم على نفسي قال الله وما انا بظلام للعبيد قال الله إن الله لا يظلم الناس شيئا قال الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة بس أقول لك حاجة جالي واحد زمان من 145 سنين كده وقال لي بص أنا زعلان من ربنا من يعني مش عايز أتكلم بقى إيه ابن القيم بيقول كده عشان ده صريح ابن القيم بيقول مفيش حد بيزن بزنب إلا والشيطان بيحط بذر التصخط في قلبه بيعمل بسببها هالذنب اللي هو ايه شاب طب أنا كنت أعملين لحم ودم يعني والدنيا صعبة وما فيش وعشان أتدوز ولا مليون سنة طب يا أخي بقى ما أعمل ايه يعني يعني هي عقد فعقد ما نفك بقى يعني ايه يعني يعني ربنا ظلمك يعني ربنا ظلمك لما قالك غض بصرك ربنا ظلمك لما قالك ما تصرفش الشهوة دي الا في الحلال طب أنا أعمل ايه فمن جوه ايه بس لما سيجي تقول له يعني ربنا ظلمك لك حاشا لله فصوه من جوه طب انا كنت اعمل يا رب يبقى من جوه تفخط فجاء قال ليه قال لنا سعلم ربنا استغفر الله ليه يا عم الحاج مالك قال لي يا اخويا مات بعد ما بتولي بمس شيطاني لمدة سبع او ثمان سنين ليه بيعمل فيه كده اعوذ بالله عارف ما بتوله ايه كان قاعد في الصالون قداني قلت له ممكن تيجي تقعد جنبي هنا قال لي جي قعد قلت له شايفني كويس قال لي قلت له كنت يعني شايف دولتي ملامحي أكتر يعني لو عندي أي حاجة هنا مش عارف خدي هنا في شعرية صغيرة شايفها قال لي آه. قلت له لما كنت بعيد كنت شايفها قال لي لا قلت له هو دي المشكلة قال لي مش هم حاجة قلت له حبيبي عشان انت بعيد عن ربنا فقعد بتلطش لو قربت وشفت كويس عمرك ما حتقول الكلام ده فهمتوا حاجة؟ هي كده انا عاد من بعيد لا مينفعش ليه كده يا عم قرب وانت تفهم قرب وانت تعرف مين هو ربنا مشكلتك ان انت بعيد انما لما هتقرب هتعرف اللي بيقول حنانا من لدنا لما هتقرب يعني ايه ونريد أن من هتفهم يعني المنان هتعرف يعني الكريم هتعرف يعني ايه الجواد يعني ايه الاكرم حتعرف يعني المحسن هتعرف يعني ايه المعطي هتعرف يعني ايه الحليم فساعتها حيبقى الموضوع غير كده خالص أحبه إلى الله أحبه إلي إني حرمت الظلم على نفسي يبقى أول حاجة حرمة الظلم على الله اتنين حرمة الظلم على العباد فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالمون بالصباح في خطوط حمراء ما تهوبش ناحيتها النبي قال صلى الله عليه وسلم بابان حكتين زنبين معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة ما تهوفش هنا حتتقطن حيقسم ظهرك حتبتل بأشد بلاء عمرك ما كنت تتخيله حكتين ما تهوبش نحيطهم طبعا كله الذنوب بس دول لما يكون ايه على جثتك ايه الحكتين البغي الظلم والعقوق عقوق الوالدين وإن لحطت اطم رأتك الباغي الظلم والعقوق خذوا الظلم ده بقى أشكال وألوان تعالوا بقى ناخد تطبيقات وقعية ربنا بيقول وجعلته بينكم محرمة فلا تظالمون أو الظلم ظلم الإنسان لنفسه ربنا لما حكى عن لقمان في وصاياه لابنه قال لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم ظلم عظيم عشان كده لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عارف الآية دي وتطبقها الفرق بينك وبين الصحابة في كلمة واحدة الفرق بينك وبين الصحابة في كلمة واحدة عارف الصحابة قالوا ايه احنا لما نقرأ الآية دي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم عارف الرجل فلان الظالم اللي كانه أموال الناس بالباطل عارف فلان القاضي اللي كان بيقضي بالظلم عارف فلان اللي بياخد رشوة عارف فلان اللي كان بيحكم بالجور والظلم ده حيتفهمه انت تلاقي نفسك قابل بتاني كده ايوه الظلمة الده فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان عارف الصحابة قالت فيه واينا لم يظلم نفسه الفرق بينكم وبين الصحابة الصحابة بيسمع الاية بينزلها على نفسه انت الظالم فلان وعلان والمنافق كذا والمشرك كذا والكذا كلهم برا وانت انت فين في الموضوع ده الصحابة اول كلمة فكروا فيها احنا ايه عشان كده قالوا وأينا لم يظلم نفسه فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها لهم وقال ليس ذاك مش هنا مش اللي انتوا فهمتوه مش ظلم الانسان لنفسه أما قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم فالآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك المش مشرك الموحدين الغير مشركين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فهمتوا حاجة فيأول ظلم ظلم الانسان لمين لنفسه طب وانت بتظلم نفسك امتى لما تحملها ما لا تطيق لن يشدد دين احد الا غلبة لما تفرط في حق الله فساعتها نفسك انت ظلمتها لانك خلتها تتجرق على المعاصي لانك ادتها ما تشتهي فما قدرتش انك تسيطر عليها فظلمتها فظلمها بارتكاب المعاصي والبعد عن الطاعات هو اعظم ظلم لها بلا شك الاشراك ثم فعل الكبائر ثم فعل الصغير الى اخره ده اول ظلم ظلم الانسان لنفسه اتنين ظلم الانسان لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم تلاقي هنا في كلام الظلم تلاقي الدنيا نار يقولك ايه ان الظلم ظلمات يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم يقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إيه ده تلاقي الدنيا رعب هو موضوع الظلم خطير أوي أوي كده ليه لأن أصل من أصول هذا الشرع ومن أصول هذا الدين العدل ولذلك كلام شيخ الإسلام إن الله لا ينصر الأمة الكافرة لو كانت عادلة ولا ينصر بل يخذل الأمة المسلمة إذا كانت ظالمة عايزين تنصروا اعدلوا اسمع القرآن يقول ليه ولا يجرمنكم شناان قوم على أن لا تعدلوا أنا مش طيئ إيه يعني عندنا في صورة النساء عشر ايات قصة كده يطول ذكرها بس خلاصتها خلاف ما بين مسلم ويهودي يهودي ينزل القرآن عشر ايات تتكلم على ان اليهودي عنده حق والمسلم عندهش حق ويقتص لليهودي لان احنا امة عدل ربنا يقول في معاملة اهل الكتاب اللي ما بيحاربوناش واللي عايشين في سلام يقول ايه لا ينهاكم الله ما ربنا سبحانه وتعالى هنا يجعل أمر التعامل على التعايش فيقول أن تبروهم وتقصطوا إليهم القصص اتعامل مع النصراني واليهودي بالقصص طالما مش محارب لي أن تبروهم وتقصطوا إليهم فيقول لا يجرم يجرمانكم شنأن قوم أنا مش طيق ده كذا ده كذا ده فاجر ده كافر ده فاسق مش مشكلة لا يجرم أنكم شلقان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لما حصل عشان بقى الاسقطات الواقعية لما حصل في الثورة وما فيها قلت للناس ساعتها عشان البلد دي تستقر عشان الربيع العربي ده يجيب أثاره اعملوا عكس النظام الفرعوني اللي بيقوم على أربع حاجات أول صغط القصص ربنا قال إن فرعون على في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يزبح ابنهم ويستحيي نساءه انه كان من المفسدين كم صفه اربعة ايه على في الارض متكبر جعل اهلها شيعا فرقت سب